Bismillahirrahmanirrahim. Amma الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم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 تَقِينَ مَفَازَ حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ وَكَوَعِبَ أَتْرَابَ وَكَأَسَادِ هَاقَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَ يَزَالَ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 ك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه مأبا إن Kur nakum azaban qariba, yoom ya dzur al mar'u ma qaddmat yada, wiyqul al kafir ya li tanikatut turaba. Bismillahirrahmanirrahim.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 أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافره أذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسره فإنما هي زجرة واحدة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 أخرج منها ما أها ومرعىها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر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 Karena mereka pada hari mereka melihatnya, mereka tidak mengenakkan kecuali kebodohan atau kebodohan. Bismillahilladzim al-Rahman al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 وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةً مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةً بَأَيْدِي سَفَرَةً كِرَامٍ بَرَةً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 كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صبنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب ثَمَّ وَعِينَا ذَهَبَا وَزَيْتُونٌ وَنَخْلٌ وَحَدَائِقُ غُلْبًا وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر إم منهم يوم إذ شئ يغني وجوهه يوم ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشمس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 فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاء Inilah yang dikehendaki Allah, Rabb al-'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ida semea faturat, wa ida al kawakib tatharat, wa ida al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 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تفعلون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 كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين Al-Ladin, jika kta'lu' pada orang-orang, ia setujul; waih jika kta'lu' mereka atau menimbang mereka, mereka kehilangan. Aaah, tidak berpikir orang-orang itu bahawa mereka adalah orang yang berjalan Yoma yqomul nasul Rabb alalamin, kala inna kitab alfudjar lapis aldin, wa ma adra kma siddin, kitab marqum, wa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 كذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره Yusqon min rahiqi mahtum, khatamuh misk, wfi dzalik fal ytenafis al mutenafisun, w mizajuh min tasmim, ainayi yshrubu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 وَإِذَا mereka yang melihat, mereka berkata, "Inilah orang-orang yang berzhalul, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ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 يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أُوتِي كِتَابَهُ بِيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره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 فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتكسق لتركبن طبقا أن طبق فما لهم لا يؤمنون Wahai mereka yang membaca Al-Quran, mereka tidak beriman. Wahai mereka yang membaca Al-Quran, mereka tidak beriman. Tetapi mereka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 Izatil buruj, dan hari yang dijadwalkan, dan melihat dan melihat, membunuh orang إذ هم عليها كعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Al-Ladhi Lahu Mulk al-Samawat wal-Ard, Wallahu Alai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 فاليَظُرِ الإنسانُ مِمَّ خلِقَ خلِقَ مِمَّ إِن دافِقَ يَخرجُ مِمَّ بينِ الصُلبِ والتَّرائِبِ إِنَّهُ على رجعِهِ لقادرٌ يومَ تبلَّ السَّرائرِ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 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى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 سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد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 wa amma اذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا Zon atas makanan miskin, dan makanan warisan kalian tidak makan, dan kalian mencintai uang dengan sangat. Tetapi jika وجاء ربك والملك صفّا صفّا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى.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 ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم وأن بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا مَا لَمْ يَبْدَ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَجْرَى كَمَلْعَبَةَ فَأَقْرَ قَبَةً أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا Maka, ada orang yang beriman dan bersabar dan berempati. Orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang صاد ه بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها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 وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عِقَابَهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى Fasau yassiruhu li'l yusra, wa amma man bakhil wa istaghna, wa kathb bil husna, fasau yassiruhu li'l Alainal-Huda, wainnala-nal-Aakhirah wa-l-Aula, faanzartukumna ratulillah, la yaslaha illa al-ashqaa, al وسيتجنبها الأثقا الذي يأتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه <الأعلى> Walau sauf yang rdua, A'uzu bila Allah min al-Shaytan al-Rajim, Bismillahi al-Rahman al saja. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّرْ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 مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم وتين بلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين كبعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم قَلَ قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ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 Bismillahirrahmanirrahim Lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina hatta hatta taatiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ أجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مث قال ذرة خير يره ومن يعمل مث قال ذرة شر يره Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحة. فالموريات قدحة. فالمغيرات صبحة. فأثرون به نقع. فوسطن به جمع. Inna al-iyam. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبود Wahusilah ma'fi al sudur. Inna Rabbum bim yooma idzil khabir. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alqari'ah, malqari'ah, 111-يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 112-وتكون الجبال كالعين المنفوش 113-فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَنَّ مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَإِنَّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَجْرَاهَا كَمَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاوِيَةِ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 بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا, الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ما لو Yahsabu an nama lahul ahladah, kallayum badan fil huttamah, wa ma adrak mal huttamah, nair Allah al muqaddah, alati tattalghu al نها عليهم مقصده في عمد ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف بسم الله الرحمن فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع Amanahum min khawf. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Arai'at al-ladhi yukdzib biddin. Fadzalkal-ladhi yadug al-yatim. Walla yhudz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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد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 Fasabp bi hamdillah Rabbika wa istighfar, innahu kana tawab. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Tabbat yada'abilah biwu wa tib. Ma'aghna' anhu maluhu سَيِّئَةٌ لَنَارٌ ذَاتُ لَهَبٍ وَامْرَأَةٌ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هو الله أحد الله الصمد 6��은 tidak sejumat dan tidak sejumat 7 разudah tidak饰 Y tujuhkan Salat oleh SDIP Sementara Supreme at-temasar drafting Gethaveけど I'm 영ah An kita Bu nainhos Sementara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 Aswasil khanas, al-ladhi wasusufi s-doril min al-jinnti wa. waj'alhu lana imama wanura wahudawarahma allahumma dhakkirna minhu Dan jadilah untukنا حجة يا رب